تفسير سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مجع الهي نحريستا قوذي يميدا قارها ندبا نحريستا يا أيها المدثر كان مردي سيسكد وضوبة دو يو ونبي محمد عليه الصلاة والسلام قم فأنذر استاق أددك وقدك عذابك إلهي وربك فكبر ربك آغان وينيه وثيابك فطهر درك آغان الداهر والرجز فهجر حمان تأي الشرك آغان ولا تمن تستكفر هَنَكُمُ النَّايِسِينَ أَدْغُونَا يَا إِنَّ الْهَشَدَ وَحْكَ بَذَن وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ رَبَّكَ دَرْتِ اسْمَ أُسْمُر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ مَرْكَبُكَ قِيَامَ الْآفُفُ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ مال انت سوى مال ادك عن الكافرين غير يسير وان جعل دفودين لرني ومن خلقته وحيدا اسكو كن دانك يا كان ابراهيم اسكو كليسا وجعلت له ما لممدودا او ان يالي مالك ربدا وبنين شهود يا ويل وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا او انسهلني نلوشودن ثم يطمع ان ازيد او هدنا دونا يا انن وحسي كردنو كلا انه كان لاياتنا عنيدا ساسماها ايكاس وحوديدي اياتك انغا سأرهقه صعودا وحان لكم شقين دون عذاب درن انه فكر وقدر فقتل كيف قدر وحان لولعن ديسد وحج ثم قتل كيف قدر هذنا وحالولعن ديسد وحود ثم نظر كذب وحر في ري شدو ودوري لها قرانك ثم عبس وبصر ونوجك دولي وندرسو مي وجيسي ثم ادبر واستكبر كذب نوكجي استحق فقال ان هذا إلا سحر يؤثر وحن يرى قرآن كلماء وحان هين سحر دد كلا لقى السوقات إن هذا إلا قول البشر قرآن كلماء وحان هين هذا الدد سأصليه سقر وحان نقل إنك أسأل ككب النار وما أدراك ما سقر محاكو جيسي النار تسقر وحيتهي لا تبقي ولا تذر هل بقي الله فمدنا من رابطه لواحة للبشر وحين دوري ساجرك أوي قبتاه عليها 19 وحان كرجوغ وكشقي 19 ملك وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه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 يا سي يقين سدان كو كتابك لسيي يا اني سياسدان كو مؤمنينتا هي ايمان وا اين كشكين انترا ملائكتك كتابك لسيي يا مؤمنين تبا يا اني يرهدان كو قلبك كبوكا يا غالدوبا الهي محوله جيدا تسالها سداس اوخله ايو الله سبحانه وتعالى اللهم يا قفكو الدونو انهنوني يا قفكو ملائكته ربك في ردود وحوغن الله سبحانه وتعالى اهينا مجره وحال سو شيغي ما هان ان وانا ددك لو وان يمويانا الله اكبر الله أكبر لا اله المدثر ومكية لحية كنتنا يدعينا ككوبان تايوانا سورة أفريت وطباتنا تركيب القرآن سورة نوحي نوعدين إساء النبي صلى الله عليه وسلم اركوا وحيوا كسود دقائي استودوا بيساغوا نحسن كذبنا الله سبحانه وتعالى وحو أمره إنو استاقاد دعوة الإسلام الله نوينيه ندافدنا كددا لحمانتنا كفقا هذا وحو بحيانا أوسان شيك شيك اندر الله نوصبره سيدا سيئا لقدو نيادتك مسلمين تأينا جيدك حبيبك عليه الصلاة والسلام راعان سورة وحي كالوين وعدين إساين مالين تقيامة قاله لكل مدونان عذاب دارا منا هبونا إنا اللي هادو مدي سابوري هادنه النعمية إلا قالوا بحق سيدا قالك ويناي وليد ابن مغيره قال كاسويني وليد ابن مغيره الله سبحانه وتعالى يادو اللي ييدا قالك بدن ايانا اللي دلي يسغا يا عيد كاستوجيدكي سرع ذا النار درن اولف يلد من الريبين يا ودنبين ملائكتنا وعيدا كالهي ايك شقاي نارتا سي لو قعابه دنبيل يا شغالدون اوو فتنوغان مؤمنين تيا اهل كتابكم الله سبحانه وتعالى ودونا ايو سمايا عيد مدي سنه اسغا واخا لا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه كَلَّا وَالْقَمَرِ أَرْنُكُ سَاسْمَا هَضِيحَانْ كُدَارْتَي وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ يَهِبُ لَكُم مَرْكُ بُخُو وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ يَا صُبْحَ مَرْكُ عَدَادُ إِنَّ هَٰلَ إِحْدَى الْكُبَرِ أَنَّارَتْ سَقَر نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ وَحِينَ الدَّجْنِينُ تَاهِدَتْكَ لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ قَفْكِ دُونَهُ إِنُّهُ هَرَمَ وَيَقَفْكِ دُونَهُ إِنُّهُ دَبُّ ذُؤَوَالُ دِغَي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ نَفْسٌ وَالْبَوْحُ يُحَدَّنْ تَيَ أصحاب اليمين مركا لقرب أصحاب اليمين كواميذ الكامري في جنات يتساءلون وحيكس غيه جنوين يقوي سويدين عن المجرمين دمبي ياشا قالضا ما سلككم في سقر يغوك ديهمها ايدن جل يا نار تسقرا قالوا لم نكن من المصليين وحين الجواب كمد ما نهينك ولم نكن طعم المسكين ملآنا نهين كوى قوضي مسكينك وكنا نخوض مع الخائضين وحانوا هين كوى حمان تسمعي كوى لاسمعي وكنا نكذب بيوم الدين وحانوا هين كوى بين يمارينت أبا المرينت حتى اتانا اليقين الى ايدبت نوغتمادو فما تنفعهم شفاعه الشافعين ما انفع يسكوى الشفاعه كو فما لهم عن التذكرة معرضين محاسبو عن اويواند اوجيتسدين كان هُ حمر مست يغ من الد فرود سنوك فت بل يريد كل مئم منهم أي يؤت صحفا فَم هادانا وحو دوني مد كاستاءو كميدا إلا سي كتاب قرآن أو إله حقي سكيمت كلا بل لا يخافون الآخرة أرنت ساسماء هاي كما يابان آخرة كلا إنه تذكرة وحاسو غنين قرآن كواني هاي فمن شاء ذكره قفك دون أيان كوان تومي. وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره من وان توبيان انه الا دون موين الله سبحانه وتعالى وحو متا ان لا دورسد وحونه اهل يحي انو ذنبي الله اكبر الله Aikbar, laa واني اياه وحين عدين الله سبحانه وتعالى قدرت اقار كميد مخلوقات كي سوو اين سوو اين عدين يا ان ان ارت سقر كميد هاي بلايويينك نارت سقر وحي كميد هاي بلايويينك واوين الله سبحانه وتعالى وكاقا بيدونه حقدي دياشا هادا با ادي كوتا لا اناد نفتادا وناغا او هرشيد دي يا اناد نفتادا وناغا كدب مريست ايضا وحي انو عدين ايان انو فول بلغو عبالمرين دون وحي كسبتي خيري شربا اهل جنوه وحي ويدين ايان اهل النار كسببت النار تا يكو قلين ان ايسان سلاده تكنشير المسكين كنقودنشير الحمان تنادحتين بنشيرين قيامها لبيننشيرين انت غيردو وواء ماتين كوا سوا كوا خساره اخريا دنيو اخراي بيليين قران كوالوين كيسين ويدين منوان توبيان ان الله سبحانه وتعالى دون موين الله وحمده ان لا دورسد وونه اهل يحي انو ذنبي دافوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين